سقف المسجد وأعماقه كان المهاجرون والأنصار في حالة بناء في لحظة تشييد للوطن وكان المسجد يمثل حجر الزاوية للوطن الحلم الكل كان يشارك في البناء الكل يعرق يعطش في منافسة على الأجر كانوا يتغنون يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يرددون كلمات تنضح بالإيمان والحماس كلمات تقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة أما مشكلة السقف فتم حلها بجعل جذوع النخل أعمدة داخل المسجد يسمونها أسطوانات أو سواري ثم تم نشر جريد النخل عليها كان سقفا متواضعا لا يقي من المطر لكنه يخفف حرارة الشمس اللهبة. وأخيرا قام بعض الصحابة بإحضار جذع شجرة عريض ووضعه في مقدمة المسجد كي يخطب صلى الله عليه وسلم عليه فاكتمل البناء وأصبح المسجد جاهزا لاستقبال المصلين ولكن دون أذان أو إقامة عبد الله بن عمر بن الخطاب طفل في الثانية عشرة من عمره يصف المسجد بعد اكتماله فيقول إنه كان مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فجعل صلى الله عليه وسلم مقدمته للرجال وخلفيته للنساء يصلون جميعا الصلوات الخمس ثم أشار صلى الله عليه وسلم لأحد البابين وقال لو تركنا هذا الباب للنساء وقال لأصحابه لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها كان المشهد يثير حسد اليهود ويثير حسرة اليهوديات والنصرانيات اللواتي حرمهن رجال الدين من السؤال داخل الكنيسة قالوا للمرأة يحرم عليك الحديث في الكنيسة حتى مع النساء وإذا أردت السؤال فلتطلبي من زوجك أن ينقل السؤال إلى الحاخام أو القس شعرن بالحسرة حين علمن بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يتخطى صفوف الرجال نحو الصحابيات فيحدثهن فتطرح المسلمة أسئلة في شؤون دينها ودنياها وابتهجت الصحابية بإسلام يحررها بإسلام يجعلها تنافس الرجل ركضا نحو أبواب الجنة منافسة جعلت صحابية شغوفة بالعلم تقول يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال صلى الله عليه وسلم اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن صلى الله عليه وسلم فعلمهم مما علمه الله لم يكن المسجد للعبادة فقط كان مبره كان واحة للفقراء هاهم الأنصار يمدون حبالا بين أعمدة المسجد وسواري ليتدل منها كرم الأنصار مرة أخرى